أول أ س ئ ل ة هذه ا ل ح ل سائل يقول ق ة ما معنى بيع ا ل م ع ا ط ا ت وهل يصح وما هي صوره الصحيحه ة الحمد ل ل رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالبيع العالمين الله أما صلى وسلم على وعلى آله أجمعين عقد محمد من العقود التي تتم ب ا ل إ ي ج ا ب والقبول فيقول البائع بعت ويقول المشتري قبلت أ و اشتريت ولكن جرت ع ا د ة الناس في ا ل أ م و ر التي يتعافون فيها ل ق ل ة ش أ ن ه ا و ق ل ة قيمها ا أنهم يتعاملون فيها ب ا ل م ع ا ط ا ت ونص أ ه ل العلم على جواز البيع ب ا ل م ع ا ط ا ت ب أ ن يدفع المشتري الثمن إ ل ى البائع ويستلم المثمن منه كما يفعله الناس في البقالات فتجده يأخذ ما يريد من البقالة فتجده يريد يأخذ من و ي ع ط ي ه الثمن ل أ ن ا ل ق ي م ة م ع ل و م ة إ م ا بالاضطراد ويشتريها منه ب ك ث ر ة ويعرف قيمتها ولم تتغير قيمتها أ و لكون الثمن والسعر مكتوب عليها فمثلا يأتي مريض ويعرف مريد من الخبز إلى الخباز الخبز بريال حبات يأتي أنه أربع أ و س ت أ و ثمان أ و ما أ ش ب ه ذلك ف ي أ خ ذ العدد المحدد للريال ويدفع له الريال من غير كلام هذا بيع ا ل م ع ا ط ا ت وصحيح أن ان أهل ل ا أحسن الله إليكم. هذا سعيد نقول السلام عليكم ورحمة سعيد السلام والسلام نقول كان الله هذا الله وبركاته آه آه الرحمن الحمد الرحمن لله والصلاة والسلام على رسول الله ما يعاملني إليكم عليكم لله على رسول طفولتي أبي في بعد فقد كان أبي كصديق له فلما كبرت كان قد ضعف بصره وكنت قد انشغلت عنه فكنت لا أ ج ل س معه إ ل ا قليلا كان يجلس كثيرا وحيدا ثم سافرت وفي سفري أ ح س س ت بذنبي فنويت عندما أعود أن إليه ل اعود أ د ه ح ي ا أبدا وأنا منذ عامين وأنا أبي عامين مسافر فمات ا منذ رحمه ل ل ولم أره ولكن ل ه أره ق ب ي الآن يحترق م الخير ذ ا أ ف ع من ا ل ل أ ب ي حتى أ ح س ب ا ل ر ا ح ة و أ س أ ل ك م الدعاء ل أ ب ي ب ا ل ر ح م ة والمغفره رحمنا ل ل وإياه وغفر وله يقول إن أباه يعامله في طفولته معاملة الصديق فأبوه وهو إن إحسانه إليه الإحسان يعامله في الصديق في لنا هذا أباه معاملة الأكبر وهو أن كان سببا لوجوده أن هذه بعد الدنيا يعامله بالحسنى وهو صغير فيترفق به ويلطف به ك أ ن ه صديق له كبر هذا الولد فماذا كان موقفه من هذا الوالد ل الرفيق المحسن يقول فلما كبرته كان قد ضعف بصره يعني زادت الحاجة حاجة الوالد إلى ل د قد زادت كان حاجة ا كبرته بصره ضعف يعني و ف من ا ا ا ذ ك من الولد الولد انشغل عن أ ب ي ه وهذا أ م ر عادي وطبيعي أ ن الولد إ ذ ا كبر يتزوج ويتوظف وتكثر مشاغله وتكثر التزاماته هذا أ م ر عادي وطبيعي لكن مع ذلك كله لا ينبغي له بحال ولا يسوغ له بأي حال من الأحوال أن ينشغل حال من عن والديه ليس ذلك بمبرر ن أ ن ينشغل عن والده لا سيما مثل هذا الوالد الرفيق الذي يتعامل معه بهذه ا ل ط ر ي ق ة ولا يعني أ ن غيرهم ن ا ل آ ب ا ء ولو لم يتعاملوا بهذه الطريقه ة أن ح ق ق و م فحقهما تهدر يعتنى بد الوالدين لا بشأن أن عظيم جدا وبعد حق الله جل وعلا يقول فلما كبرت كان قد ضعف بصره وكنت قد انشغلت عنه فكثر ق قليلا ل الماء لا أجلس معه إلا قليلا لا ت معه ش أنه إذا كان إذا ك الجلوس مع أبيك يخل بمصالحك التي أنت محتاجا إليها وتتضرر بتركها هذا يخل له وتتضرر مع حكم أبيك أنت لكن ينبغي أ ن ه إ ذ ا كانت ا ل مشاغلك لا تضر بك ولا بمصالحك ف إ ن هذا حرمان وانشغالك عنه بهذه ا ل أ س ب ا ب التي لا تضر بك حرمان والاب أ ب و مثله ل أ م ا باب من أ ب و الجنة قد تفيق في ي و من م الأيام وقد أغلق هذا الباب دونك فاستغل أغلق وقد دونك هذا السبب الموصل إ ل ى رضوان الله جل وعلا وجناته ما دام موجودا قبل أ ن تندم ولا ينفعك الندم يقول فكنت لا إلا قليلا فكان يجلس كثيرا وحيدا ثم سافرت وهذا أشد لأن نعمة الولد إنما تكمل إذا كان حاضرا يقول أجلس يجلس لأن تكمل فكنت نعمة عند أشد والديه معه ثم شاهدا عندهما ولذلك امتن الله جل وعلا على الوليد بن ا ل م غ ي ر ة بقوله من ضمن نعمه عليه التي امتن ب ه عليه وبنين شهودا ا شهودا لأن الولد الذي يسافر السنين الطويلة من غير ما ضرورة هذا نفعه لوالديه وبنين ضرورة و لأن من نفعه غير ي أقل أ ض فإن امتنان الوالدين م ت ن ن ا ا به وانتفاعهما به أ ق ل ي ق وفي ل و سفري أ ح س س ت بذنبي فنويت عندما اعود اليه ان لا ادعه وحيدا إ ل ا إ ذ ا كان في أ م ر لا يستطيع تركه فهذا شيء آ خ ر يقول ف نويت عندما أ ع و د إ ل ي ه الا أ د ع و وحيدا أ ب د ا و أ ن ا منذ عامين و أ ن ا مسافر فمات أ ب ي ولم أ ر ه ولكن قلبي الان ن يحترق نعم من دم وابكي على خطيئتك فيرجى أن يتجاوز الله عنك وأكثر من دعائك من لوالده يقول فماذا افعل من الخير ل أ ب ي حتى أ ح س ب ا ل ر ا ح ة أ ك ث ر من دعائك له و أ ك ث ر أ ي ض ا من الصدقه عنه وصل من يوصل بسببه من أقاربه ومعارفه وأصدقائه أعلم وحينئذ نرجو أن عنك وأن أقاربه وأصدقائه الخطيئة بالراحة والله تكفر بعد هذه تحس ذلك أ ح س ن ا ل ل إليكم ه م ونفع ب ايهما قلتم سائل هذا ق و ل أ ي أ ف ض ل الصبر على البلاء أ م الشكر على النعم ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين أ ه ل العلم وبسطها ابن القيم رحمه الله في كتابه ك أ ن المرجح عند شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن الشكر على النعم أ ف ض ل من الصبر ل أ ن الشكر اختياري والصبر إ ج ب اجباري ر الصبر ي إ و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للشكر فهو اختياري والأولى لا أن يحكم ب ح ك مطرد م ض على ا ل أ ف ض ل منهما هذا أ و ذاك ل أ ن لكل من القولين أ د ل ة ق و ي ة جدا وينبغي أ ن ينظر إ ل ى حال الصابر وحال الشاكر ل أ ن الترجيح م ر ج ا ل هنا بالتقوى فمن كان أ ت ق ى لله منهما فهو الأفضل والله أعلم أ ح س ن ا ل ل ل ه إ ي كيف م سائل ق و ل ك ي يكون النظر في المسائل ا ل ش ر ع ي ة ا ل خ ل ا ف ي ة وما هو السبيل القويم للخلوص إ ل ى القول الراجح متى يصار إليه ي ب د ومتى و يصار إلى اليه ق و المرجوح ل ق و يكون أولا ل النظر في المسائل الشرعية الخلافية كيف في ينظر في ذ ه المسألة المسألة تصوره المسألة المسألة الحكم الشيء لأن على ثم بدقة وتتصور فراع ينظر عن في أ ق و ا ل العلماء في هذه ا ل م س أ ل ة تحصر هذه ا ل أ ق و ا ل ثم ينظر في أ د ل ة كل قول منها ويوازن بين هذه ا ل أ د ل ة بعد النظر في ثبوتها على طريقة أهل العلم في قواعد التعارض المعمول أهل والترجيح فيحكم للقول الراجح بسبب قوة دليله الراجح طريقة في فيحكم قوة بأنه هو الراجح المعمول به بسبب و مرجوحا ا عداه يكون م لا يعمل به في مقابل الراجح يقول متى ي ص اهل ر العلم قد يحتاج أ ح ي الى ن ا إ القول المرجوح بسبب ظرف احتيج إ ل ي ه في مكان معين أ و زمن معين تبعا للمصالح المترتبة عليه أو المفاسد ا ل م ت ر ت ب ه على مقابله ف أ ه ل العلم أ ح ي ا ن ا يترجح لهم ق و ل بدليله لكن قد يكون العمل بهذا القول الراجح في هذا الظرف في, في ه ذ المعين ا ظ ر ف ا ل في هذا المكان في هذا الزمان بعينه قد يكون غير مناسب ولا شك أن مراعاة مناسب المصالح والمفاسد أن ولا شك مما جاءت به ا ل ش ر ي ع ة وحينئذ يعاد النظر في الترجيح يعاد النظر في الترجيح فقد ي الترجيح ف يكون المرجوح في زمن راجح في زمن آ خ ر هذا إليه أهل به لهذه وهذه هذا إذا ما أشار إليه بعض أهل العلم ولا يكون مرجوحا إذا اقتضى النظر العمل به لهذه الأسباب وهذه المبررات ولا يعني هذا أن من أن وليعني يكون بعض لا يعجبه قول يعجبه من أ ق و ا ل أ ه ل العلم وهو في ا ل ح ق ي ق ة راجح على غيره من ا ل أ ق و ا ل أ ن ه يطبق مثل هذا الكلام عليه ويبقى أن ان ل ل العمل بالراجح وترك المرجوح وعلى أ ص هو وترك ط الاصل ق ضيق بعض جدا كما ذكر أ ه ل ل ع م أنه قد ي ا ر إ ى القول المرجوح إذا ل ترتبت ع ي ه المصالح أو ترتبت على غيره مفاسد ولو بحسب النظر وقد يختلف اجتهاد المجتهد لا سيما إ ذ ا لم يكن في ا ل م س أ ل ة دليل ونص صحيح صريح بل كان مبنى الترجيح على الاجتهاد المحض فقد يترجح حينئذ ما يخالفه يترجح فقد حينئذ ويغتغير الاجتهاد. ويتغير حينئذ الاجتهاد الاجتهاد ح أ س ن ا ل ل إليكم هذا سائل ه هذا يقول أيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت ي يداك أ و عقرى حلقى او ثكلتك أ م ك هل يحمل على ظاهره أ و أن له ل م م ح ان آخر ر ج و من ف ض ي ل ت ك م البيان هذا يقول عندما يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تربت يداك هذا في ا ل أ ص ل دعاء يعني لصقت يداك بالتراب من الفقر هذا عليه هذا هي هي لمعناها وكذلك دعاء دعاء الدعاء وإنما اللسان وإنما اللسان بمقصود قصد على على عقرى لكن ليس كلمة كلمة قوله يفترق تجري تجري بأن من غير ح ل ق ة لما ح ا ت صفية حلقة قال عقر ا ح ب س ة ن ع ي يعني أ ص ي ب ت في حلقها وعقرت هذا دعاء لكنه مثل سابقه لا يقصد به ح ق ي ق ة الدعاء و إ ن م ا ك ل م ة تجري ع لسان لمعناها وكذلك ساكلتك دون قصد ع ن فقدتك وأصبت ل ك ثكلتك أ م ك وها ق ا ل يكب عليه وسلم وغيره ث ل ت ك أمك معاذ يا الناس على وجوههم أ و قال على مناخرهم إ ل ا حصائد و السنتهم مثل سابقيه ف إ ن ه لا يقصد به ح ق ي ق ة الدعاء و أ ن أ م ه معاذ تفقد ابنها من خيار الصحابة وإنما يقصد به مجرد اللفظ دون المعنى به من دون وهو مجرد يقصد أ ح س ن ا ل ل هل إ ي ك م س ا ئ ل يقول هل ل ا م و ا ل ا ت بين أ ع ض ا ء الوضوء واجب من واجبات الوضوء وما هو ضابط ذلك بارك الله فيكم الموالات بين أعضاء الوضوء بحيث لا يترك العضو حتى ينشف قبل غسل الذي、يليه. هذا ضابط الموالات فرض من فرائض الوضوء العلم المتجه قبل غسل يليه أهل من جمع من وهو يترك حتى بين بحيث ينشف عند فرض لأن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام توضا كما أ م ر ه الله في آية ا ل مرتبا ا ئ د ة م مع ا ل م و ا ل ا ت فلا يعرف عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه غسل عضوا ثم قطع الوضوء وذهب يشتغل وينصرف عن وضوءه بأمر من الأمور ثم عاد وأكمل الوضوء إنما كل النصوص بأمر من ثم إنما عاد كل اليمين ت جاءت الصلاة ا ا وضوء في صفة وضوء عليه و ل ل س تدل على أنه والى أنه ب ض التي ء ا و و يقول ض ء أحسن أن أن يحدث سائل الناس يقسم بين الله هذا كثيرا إليكم رجل على رجل أن يدخل ي ب ه ل ض ا ف ف ة ي تذكر ع ر صاحبه حلف فهل يلزم ي من حلف أن ف عن يمينه ا ل ي م ن ا ل ت تذكر ي ل ل إ ك ر ا م لإكرام المحلوف عليه فقد يحلف على شخص أ ن يدخل بيته لضيافته كما في السؤال ثم يحلف ا ل آ خ ر أ ألا, الا يدخل مثلا لئلا يشق عليه ويكلفه وكل منهما يبدي احترام الآخر كما حصل لأبي كما بكر الآخر حصل منهما احترام أنه حلف, حلف ضيوفه الا ي أ ك ل حتى ي أ ك ل وحلف ه أ الا ي أ ك ل ومع ذلك كما في الصحيح ما أ م ر له ولا ضيوفه ب ك ف ا ر ة فلذا يذهب بعض أ ه ل العلم أن أنه أنها اليمين ومنهم من التي سببها الاحترام أنه لا كفارة لها ومنهم من يرى أنها كغيرها والحديث في الصحيح يرى في يدل على عدم على ل ز ولكن م ا ف في ا ا ر ة ي ي هذه ل م والله أعلم أحسن الله أعلم ل أحسن إ يقول ك م سائل ي هل كان نزول ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة أ م أ ن نزول ه كان على حسب الحوادث ا ل ق ر آ ن نزل على النبي صلى الله عليه الله وسلم من ج م ا على حسب الوقايه والحوادث في م د ة هي م د مرة من ك ث ه عليه الصلاة والسلام م بعثته إ ل ى وفاته ثلاث وعشرون س ن ة فهو منجم على حسب الحوادث والوقائع ولم ينزل جمله ة واحدة ا ل ل م ما قيل أنه نزل جملة إلا قيل نزل أنه واحده ة من, من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما وجام من أهل العلم ومنهم من م الدنيا عن ابن أنه اللوح جاء عباس الصحاحة إلى أهل يقول موقوف على ابن عباس وحينئذ ل ه و و ح ي ن له حكم الرفع ل أ ن مثل هذا لا يقال ب ا ل ر أ ي لكن من أ ه ل العلم أ ي ض ا من ضعفه من أهل العلم من أهل ضعفه وعلى كل حال نزوله نزول جبريل ب ا ل ق ر آ ن على النبي عليه الصلاه ة والسلام <تصفيق> إلى الأرض كان منجما إلى على عدد سني م ك عدد ث عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى وفاته إلى س ن ة أحسن ا ل ل ل ه إ ي ك ما ه ذ سائل الشيخ يقول فضيلة الشيخ ما معنى ا م قول لعمري أ و لعمرك وهل هي قسم اللام هذه يقول أهل العلم أنها لأنها القسم التي هي الواو يقول أهل لقسم وليست ليست موطئة بقسم مقرونة من هذه هي حروف بحرف و القسم ب ا والتاء وما دام الكلام خاليا ا ء حروف ل من ف إ ن ه لا يسمى قسم ولا ي م ي ن وقد جاء في ا ل أ ح ا د ي ث والنصوص ذكرها من بعض ا ل ص ح ا ب ة وجاء أ ي ض ا ذكرها في كلام العرب و أ ه ل العلم أ ي ض ا وحينئذ لا ي أ ث م قائله ا فليست بقسم بغير الله. نعم. هذا سؤال ا ئ ل أرسل س ب طويل و ن ظ ر لطوله وما بقي من الوقت لا يسعه ربما ن و ج ل ه إ ل ى ح ل ق ة م ق ب ل ة لكن هنا سؤال شيخ يقول كيف أ ف ر ق بين المستثنى المتصل من المنقطع المستثنى إذا كان من جنس المستثنى العم متصلا أهل من منه سمونه جنس فإن وإذا كان من غير جنسه ف إ ن ه يسمى منقطعا يعني كما إ ذ ا قيل قام القوم إ ل ا زيدا هذا متصل ل أ ن زيد المستثنى من جنس المستثنى منه وهو القوم م إذا قام إذا قي إذا قيل قام القوم إلا حمارا لكن قيل إلا ن إذا إذا ع هذا يسمونه منقطع ل أ ن الحمار ليس من جنس المستثنى. القوم المستثنى منه إليكم وإلا إذا سائل يقول هل يلزم الفقيه أن يكون مجتهداً لكي يتأهل للتدريس والتعليم يقول هل يلزم الفقيه أن مجتهداً؟ نعم. نعم. من أجل أن يتأهل للتدريس والتعليم لا يلزم وإلا لا أقفلنا باب التعليم والتدريس إذا له الاجتهاد يكون يكون مجتهدا مجتهدا نعم من هذا باب شارطنا أن أن أن وضبطه إ ن من م تعلم علما ا و و أ ت ق ن ه ف إ ن ه يعلمه ويدرسه للناس ولا يلزم من ذلك أ ن يكون مجتهدا بالاجتهاد ا ل م ع ر والا ف عند أهل ع ل م بشروطه لقفلنا م يلزم ذ ذلك ك كتب و الأصول وإلا ر ة في لا أ هذا الباب عن كثير من المتعلمين من طلاب العلم من للتعليم والتدريس والتأهيل تأهل للتعليم من من ل ل ت ع ل ي م والتدريس يكون بدون بلوغ مرتبه الاجتهاد、نعم. هل يدخل في هذا يا شيخ؟ يمكن يستشهد يدخل بقول رسوله سلام بلغ ولو آية؟ نعم يا هذا مما يستدل به لأن من تعلم علما ولو في يا يمكن نعم ما أن عني أن أحسن الله إليكم